وهي صورنا وإحنا نتحدث عن رمضان وفضل رمضان و... والمشكلة المصور يدخن وهي سبحان الله لا حول يعني هو مسكين فعلا متأثر بالكلام ويشوف الرجال يبكي فهو مع شدة التأثر يأخذ لشفطتين ويسبح فنحن على الهوى وكانت الغرفة أيضا ليس استوديو غرفة وبالتالي المكيف عامل صوت فهم أطفاء المكيف حتى ما يعمل صوت على, على الصوت حق الهواء ذا سوق التصوير تعبت احكي صعبه تقول له يا اخي طف سيجارتك واحنا على الهوى انتهينا ساعه كامله ثم قمت وسلمت على المصور فقال الله يجزاك خير يا شيخ والله كلام مؤثر <تصفيق> قلت لو مؤثر ما دخنت لكن قلت جزاك الله خير انت ان شاء الله انت رجل خير وان شاء الله انك ماجور انك يعني تصور مثل هذه البرامج وكذا قال الله يجزاك خير عسى الله يعظم الاجر قلت لكن انا عندي نصيحه قال ما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 لما خلص المكالمة أنسى الزقارة الأولى فأطلع البكت وأشعل زقارة ثانية ثم أتذكر في زقارة مشتعلة فأخذ الثنتين من شدة التعلق ادعي لي يا شيخ ادعي لي قلت آه تريد لي أدعو لك قال لي والله ادعي لي قلت تعال ادعو لك قال وين قلت آه عند الكعبة ندعو لك فقربت عند الزجاج حتى رأينا الكعبة أمامنا قلت لأرفع يديك قال ليش قلت هو شيء بسألك سؤال قال نعم قلت كل هؤلاء الذين يطوفون. هذا شوف أندونيسي وهذا ماليزي وهذا من أفريقيا وهذا أبيض وهذا أسود وهذا فقير وهذا غني ما الذي جاء بهم قال عاوزين ربنا يغفر لهم قلت ممتاز إش رأيك أدعو لك بالمغفرة قال ادعوني قلت ارفع يديك فرفع يديك قلت اللهم اغفر له قال آمن قلت وارحمه قال آمن قلت وتجاوز عنه قال آمن قلت واجمع في الجنة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم قال آمين آمين وبكى قلت وجع عليه يا ربي في عليين هو وذريته وزوجته وابنائه وامه وأب وابي واجعل الرجل يبكي وينتفض ويامن يمكن عمره كان 63 64 سنه لما دعوت يمكن اربع خمس دقائق ولحظه الرجل خشع وبكى قلت في آخر الدعاء اللهم ان ترك التدخين فاستجب هذا الدعاء وان لم يتركه فاحرمه منه فالرجل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 ومريت أنا قلت سلام عليكم يا شباب كيف وانا متوجه إلى الاستيديو فانطلق هو من بينهم وسلم علي أنا لم أعرفه سلم علي سلام حار وحظني فظلنت أنه يعني زال الله خير محبه أو أنه متابع بعض الحلقات وشكرته وقلت بارك الله فيك وزاك الله خير قال أنت صاحب فضل علي قلت كيف قال تذكر المصور اللي قبل سنتين في ذلك الفندق مع فلان في المقابلة الفلانية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 يعني منع بيع الدخان في مكة كما تعلمون البقالات وغيرها اللي في منطقة مكة اللي في منطقة الحرم وبل في مكة مدينة مكة ممنوع اللي يريد يشتري دخان يطلع على محطات البنزين التي بين مكة وجدة أنا قاعد أوصف لكم واني يبيعونا المقصود أن الناس يعني, يعني لما يأتي يتورط ما في دخان المدخنون فهذا الأخ يسعى كان يسعى لأجل أن يعني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 مجموعة من شركات التبغ اكثر من 20 مليون لاجل ان يطفئ القضية ولا يثيرها والله يا جماعة اكثر من 20 مليون ريال هو ذكر لي رقم اكبر اكبر من 20 مليون بكثير لكن قال لي 70 مليون هو لكن الله يعني انا استبعدها كثير فأقلت لكم اكثر من 20 مليون حتى نكون اقرب على قل للصواب لاجل ان يطفئ القضية ولا يثيرها قال نريد اللي يدخن في بلده ويأتي زائرا إلى المدينة يستمر على تدخينه ما نريدك تقطعها أسبوع ثم يقول في نفسها وتقول لزوجته وأبنائه يا بابا أنت صار لك أسبوع ما تدخن خلاص أتركه يا أبي فيكون سهلا ان يتركه شوف يجماع البذل عندها الخبثة لأجل أنهم يجعلوا الناس يستمرون في مثل ذلك فرمضان والله فرصة فرصة عظيمة أن يطهر الإنسان فمه كما طهره الله تعالى بلا إله إلا الله